لا هذا لمن راقب السلم أحد أمي الليلة ليلة الأم بشمودا واليد دائما بينه وبين أيدي الركب من أيدي الركب اثنافه أو بأربعة طاق من أيديه بعد كمان خمسة عديد أم بشمودا سبعة أم ف... في الواقع عام وهم ليه جدا في قوية ولنهم الترجمة العملية وليه مجيب عاوزه أريدك المجيب وقوله صفتي مجيب مضبوط رأي على رأي الخديث وحامل جوابير تاني لما بتتكلم عن القيامة بيقول أنا مش لكم القيامة بالكلام هتبتلكه بالجليل تعالي تيكو بكرة حصلوا ايه تعالي تيكو توم ما ايه فعالي كيف والعديثين حتى لهم يتغيرون البعيس رعا قوي الحقيقة اسمع شوية كده كثير من العديثين في كميتة بتاعاتنا كانوا رغبان يعني سلطوا في طريق الرغبان مش معنا كده بان من مسيحياتنا ملخزنا بالحياة الدائرية عبدا فيه قديثين اوضا قبار جدا عاشقه في العالم جاءت نفس الرسول كرولي عمود الوديثين الى آسف وفيه قدسين العلمانيين وخديث مراكس صدورة في, في التنيسة نجاوي السوداتين اللي كانوا ايامه القديس ابو موار وبعد جوابه 40 سنة قال له انا عاوز اعرف انا وصل تلاني درجة قال له روح السندرية هتلاقي اثنين متجاوزين اثنين اخوات يحبوا بعض من شدت محبتهم هيالهم اتلخبطوا على بعض اعاوز اخرج بمعادلة مهمة جدا الحياة مع المسيح وعمل المسيح في الانسان نرتبط بامانة الانسان لله في اي مكان وفي اي جمال. حسنا تخذ في مثلا اتجاه معين تقول لا لا امانة الانسان لله في كل مكان وفي كل جمال وفي اي مستوى بيرجم الله انه هو يعمل العمل بتاعه الحلو ده في حياته تبتين اللي عاوز انابه دي اكثر كمان انه حياتي اللي يجيسين دولار ما ابتدأسك كده فاشع لا عبارك البزرة فطبعا البزرة الكويسة بتطنع خجرة ايه كويسة البزرة الوحسن بتطنع خجرة واحدة لو جبت انت بزرة واحدة وحطتها جوه بجيش الهالبا يعني الهالبا هتطلع بارده كذا رواحي خاصة اذا كان شخص متوحد او في حاله لاجل هذا لا احنا نكلم على الجسدين في الواقع انا ليس الكتاب قال انظروا ان انا هيتكيراتهم وتمثلوا بيه بينادهم لكن كمان احنا ننسى بدايتهم احنا ننسى بدايتهم فبدايتهم كانت طيزون شاء الله ان هو يكمل معهم الطريق واحد اترامع ربنا لاني كده فقال له انا خلاص ماشي وراك بكل قوتي بكل طاقتي قال له انا مسؤول ان انا تحمل تكادي في الرحلة كلها واذا انا احبائي بامانة امام ربنا اي واحد مننا صغير كبير وقت كويس من سين افضل في حياته ربنا ورما نفس عليه فيلزم الله ان هو يسمى له رحلة حياته كلها بل انتهى ولكن الله لا يعطي للعافية لكن قال صوبة للجياع والعطاء لا نوم اشدعوه او ان عطس احد فليقضل اليه من امن فيه تجري من بطنه انهار بأحي ان عطس اللي يعطس في اخي فبعا جمع احنا تمام كثير فيها اخي غكسية يؤمن ان الله اعطانا لكثير كده اعطانا الملاد الثاني بالمعمودية فأعطانا الروح الحجم. فأعطانا جسد دنيا. فأعطانا السميسة الحلوة. فأعطانا امور كثيرة جديدة. فلابد ان انا ابين الامانة الشخصي. فنصير اللي تبيني الحداث الحلوى ديت. انا هيكون كوي. وابد بنفس الشعور. وكون امين على عقاياه. وعلى هذا السميس اللي اتنهوه السلام عليك. فلو انا عاود اقوله. اما الظنس اللي كنا بنقوله اللي بي حكيحتي دلوقتي. عزيم جدا. لكن هل الواحد يمكن لجاية انبالتونية كيف ابتدت يجب امانة منه هو دخل في النية ولقى الوصية بتقوله كذا فقال انافذ الوصية انافذ الوصية فابقى الانبالتونية ان نكون تدرد فلان البزرة اصلا مخلصة لله البزرة المخلصة لله صحيح تحتاج الى موالاة يعني ان تقول خلاص انا كنت قاية مع ربنا لا من هو قائمة اليحضر لقال له ايه ياسقب لأ دي مش يعني مش دي ضمانة خلاص انا يعني ضمانك كل هذا لا بس انا عاوز اقول انت اتتتا بعد انت عاحد هذه البجرة بالتمراج اتباع بالتمراج حتى اندت في الاخر وتبقى الحديث العظيم انا باقران احنا بننظر لنهاية التراك فياجل هذا يا اخوة فيه جدا تريد الترسيل لانه هي وحن <تصفيق> الهردة هنوض نتأمل في البداية مش في النهاية معلوم الكتاب المدى تعلم ظروب النهاية ايه اجدتهم احمن هنبتجي من البداية من الهردة مدى الان بشنودة برضو بدأ مهمة فقط صغير بير على الغنم او عاملهم واحد الغنم ده واحد مننا بيشتغل بيستغرر نستعامل غير بل بير على الغنم ده بيخضر ايه او ما بيخضر الغنم ديت والغنم دي ولازم ان يترى على الغنم وغنم اطروح في المال وغنم اطروح يومين لازم برضه كان مفتح معمية على الغنم على الغنم احسن الغنم يطير مالي لكن ام بس ندأ كان يستغل لفترة ايه طلوعه مع الغنم لتحياته العملية اللي هو فيها في أبو الوقت بتاعه في مين الصعب فكان ابو يحصل الأكل يدغوله فكانوا احيانا يزبطوا مرجع الأكل اخر النهار ممكن او كان يثيل للرعام الثمين وهو في الطريق بتاعه انا مرة كده كده قصة رطيثة عن واحدة كانت مربيه ثراخ على الصقر مرة ابونا في القصر تأكل الثراخ ساعة ساعة الصقر ساعة اثناثة ربه ثلاثة بعد الظهر ساعة ثلاثة بعد الظهر خيالتها العمالة اما يست تربط فلازم ولازم تأكل الايد الفراسة لكن لازم الفراسخ يسرى افتعط ناطا في حياتها العملية قدرت ان هي تمارس كلاواتها بمنتهى الضفة والامانة وهي شخص متزوجة وعندها ارتباطات واسأل اي واحدة في البيت تقول لها ما بتصليص بيه تصليص بيه تصليص بيه لانه يعني افتع شابونا المشاغة بيه كثيرة جدا ولكن طبعا العملية دي عودة تدريب البداية احبار البداية مهمة جدا البجارة الطغيرة بتاعة الاندة 2 دا في تفولكو مية خلت ربنا انتهلوا كل السكة ازاي ابو كمان له مصيب كنير في البركة دي لما رأى محدد للصلاة محدد للقراءة للوحدة فقال له روح عند خالك شيخ الجيس كنير اسم الاندة دي عند خاله ده كلامي اللي مش ممكن ابدا ان الهجتين كده طول العمر ولا معرفه كده فجاه بدون بداية. ليه دي حاجه بس الناس دول اخلاقهم ربنا عملوا حاجه عارف انسان عايش في مخافه ربنا وفي امانه وربنا عوضه ببركات كثيرة جدا وبقى بيته هو من اولاده محبين لربنا ومحبين بالكنيسة الكانون كل هذا ولدى دمبارك خال لسبب هداية طيب دخل سلسلة عيد والكنيسة كسمع ابونا بيقول أنا المبجوس أقدم هدايا لله للمسيح ذهب والبن ومر بعد يتكلم ابونا عن الهدايا فهو كده قال طيب أنا عاوز اقدم لربنا هدايا هدايا مش بقولك على قد اخلاص الانسان اللهم يتجينه فقال قد يجن له ديه قال قد يجن له ايه قد يجن له ايه المصر احد غالي عنده او حاجة غالي عليه او قلب السجار في ديه قلبة السجار تبغالي او عليه كانت يقدر يبطل السجار في ابدا اطلع بره السليسة وقال له دي عشانة يا شوح ديه مثل قلبة السجار افتحها ورميها لما سهلوك المسيح والبدائيات هي قوية جدا في حياة الإنسان فأنها بتدل على إخلاص النفس في المسيح وأنه جبتة فريق. عشان كده تتميز المسيحية باستمرار أن فيها قوة ورحمية ومش نايدة على روح فيها تجايات قوية من آن العقل. وكل الأمور ده عمل للخير في تجربة يدر التفيد وفي تجربة يدر التفيد وهي البداية اللي أقول لك مهمة جدا والله ما بانتهاء اللي قلت عدت كيلي كيلي سموزة الأسود فأقول لك طب السبب كل يوم من الأيام وقت وثاب عن كل تطيام في الفضاع كامل الى اخره اذا كان فيه بداية مهمة من ربنا ان هو يساعد هذا الانسان المهتمد وخلاص حياة إذا كان إنسان قتت مواهبه وطمره في الطراب سيقول له أيها العبد الشرير انت عملت فيه كل ما تدخل اللي عاود أقول لك برأسي من يتسرد الحياة الجديدين دولك كل ما ما يصير ربنا ما أنا في حياتي أيها مدين دي أنا بسمودة رأيت المزاحبين إيه أزاف جنيدة جدا بنعراض الزياد في أسبوع اليه الألم اضواء علامة. ومن اجمل الاثراب بتاعته اللي بتتكرر اكثر من مرة خاصة من يوم خميس العهن. لما نيجي نتناول فاثرام السفور قول بيقول ان ربنا بيتكلم عن كيف التكوين. انا بيقول كانوا بجرافة الكتاب المقدس، بيقول ان ربنا ورس التردور من الاشكار اللي هي الصلحة. بيقول ان الكنيتا لو احنا خطونا في السليتة ماذا؟ قوي مع ربنا وقايا مع العالم هتفرق ايه السليتة من العالم؟ مش هتفرق من العالم لكن الفردوس لازم يكون ملئان بالحاجات الصلحة فهو عاوز فقط بين ولاد ربنا ولاد ايه؟ ولاد العالم رأيه يستجي يتكلم يقول ان الانسان هزا اخطأ بورده حي ليأخذ أقاط كبير جدا من ربنا وإذا هو سلم حياة ربنا الله سنتمجد في حياةه بقوة كبيرة جدية حياة قطعا في الكانونة الجديدة من قريقة الكلام. إنت لما تسمع عزاء الأنبة شنودة تجد فيها جدية و... وروحانية وذي صار لي لك تخصير ده هو كانت خلافية أثرت في حياة أبا تأثير كبير أثرت في حياة قبيلت أنطوني بصرف حاش الامبكسول في درجة انه امبكسول كان ليسمى الامبكسول الارم يعني اللي هو سبع ارمية لانه قال انه كان وكاد يحفظ سفر ارمية من الجلدة للجلد من محدثه طبعا كل انسان ليه شخصيته وطبيعته الخاصة فطبيعة امبكسول اتفقت مع طبيعته ارمية والاستفاء ده كان يحفظ حياة قرنية بشكل مصرد يعني بحيث ان هو ليل ونهار ينموت ربنا ديالك والاستفاء دولة كانت لهم شاركا العرب ده وذا اللي عن عنه معلمني يا الحبيب في رسالته الأولى وانا ما هتكلم غير شوية موعة ببسيطة في الموضوع وفيد لك الموضوع انت تكملوا بنعمة رباني احنا مرة في زمان كنا اخذنا موضوع في رسالة لحنة الاولى اسم السبب فالله وانتنا تحاول تعزلي كم مرة قال واسبت فيه في الرسالة وحنة الحديد من الناس اتكلموا عن الشركة مع ربنا الشركة والشركة مع ربنا يعني الشركة الشركة حتى كليسة لما تد البركة بتقول محبة الله الآية ونعمة الابن الوحيد كربنا ولانا مخلصة مساء المسيح وشاركت وموهدت وعقيته الوحى القدر في حياتنا له شاركة شركة يعني شركة تبينك شاركة ايه شركة دي مش مهم ان تكون يكون في الشركة دي قد دي ولكن افرض حتى انت مساهم فيها بجنيه واحد وربنا مساهم بمليون او عشرة من مليون او ميس مليون او انت بارد بسرق يعني يزمي. عشان تتمتع بالارضة هي كيف تشتغل بل او خسر سويا هلو بيبسدوا مع ربنا بيقصهم ربنا ايضا وبيكملهم المشور بتا خيار دي بيتكلم عنها معلمة محنة انه هي معسسة على وصية ربنا بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حبنا وطائع يعني الايه دي بتقول بهذا يا عبيدي انت تعرف وان تعرف ربنا بهذا نعرف اننا عرفناه يعني اذا كنت عايز تعرف ان انت عرفت ولا ما عرفتوش بهذا نعرف اننا عرفناه ان حبنا وطائع قاعده على هي المدخل للحياه مع ربنا مدخل الحياه مع ربنا وعظيم كده اللي بيمرسوا قرآة الإنجيل برص الإنجيل بيتأمل بينتقلوا من مجد إلى مجد يعني بينا حياتهم حياةهم بتستمير بكلمة ربنا وبيثبطوا في المسيح لأن سلمة ربنا سبت الإنسان بعدين كلمة ربنا حية بشميتة بعدين كلمة ربنا في السير بعدين كلمة ربنا زي النوع تحرق الخطيئة في حالة الإنسان بعد ذلك كلمة ربنا افتح لك مجالات كيرة فارغ. انا عاوز بس انبهت النهاردة لنحظة مهمة فارغة. ربنا لما ادينا كلمته دي ما تنسي بدينا شريعة معينة قانون معين بنفس الزمن. حسن كده البعض ياتي بعلينا علينا وقول فيه الشريعة اللي تحية. ما دمنا عندكم في شريعة احنا نعمله شريعة. المسيح في الواقع كان بيبصر الوقتاني ان هي سالماته الحية يعني لو تنبه الانسان لان كلمة ربنا دي الحية ها يوصل انه هيطهج الحياة بانه يعيشها على كلمة ربنا وينبتاد كلمة ربنا المقصود منها اقول لك سرات المقصود منها توصلت للكمال المسيح لان القلب والطهارة والنقيد قلب ربنا لما تمسك فيه توقف قلب نقي والقلب النقي يفرخ بيه روح ربنا ويسكن فيه ببساطه بكلمه ربنا اخذت جزاء كبير جدا ان هو وصلتك لمقاصد القلب لمقاصد القلب واستنتاج لوجود الله الدايم في الحياه اللي يعمل الوصايا يحبه اللي ان يحبه انا ويحبها وعليه نأتيه عنده نص عمان جالي فبهذا نعرف ان انا عرفنين ان حفظنا وصيح فهما من القديسين يا حباب محفظت ربنا هو كان واحد زي داود النبي بتكلم كلام كتير عن كلام ربنا في المزمور الموضوع داود اخطأ باعتبره القديسه وانا تعتبره القديس. القديس من رغم تطيّده يعني انا تمثيه كتير باغلطه لا مش قد دا داود يعني داود خصيتي كانت مجال التوبة في حياته كلها وكتب فيها مزمير كتير وكتب المزورة الخمسين ارحمني يا اللهك عظيم ورحمتك وقال اخسني كثيرا من اسمي والخصيصة تنهرني انا عاوز اقولي لك حتى في خصيتي داود كانت ربنا اتنجين وقال ان هو يقف من ايه اتنجين انه ما يبتلعك من الحزن. متنجيه ان هو يكتدي الباية جديدة متنجيه ان هو ما يفتلع في ويأس اللي تتجيله وراجعه يتجيله امن كل ربنا ملوانه تتجيله فرق الاجهاج يا خبائي اتمنت تلاقي تيك من غير شركة مع ربنا في كل مال ماذا نعرف نعرف اننا نعرفه انخفزنا وصيحنا والشركة دي وانما من خفوا وثوان من قال اني اعرفه ولا يخفى قطي وهو في الذات من قال أنه يعرف ولا يخفى قطي وهو في الذات الثاني من قال أنه يعرف الله وهو لا يخفى قطي في الجيب. يعني يعني لما يخفى وصي ربنا يبقى يبقى كذاب يقول لك ده تعرف ربنا يعني تتعرف تتعرف يقولك انت تعرف كلانه وانا عارفه تشفته ماشي في الشارع عارفه تفهم في رحل وعقيني وانا تعرف كلانه وانا ما ونتكلم مع بعض ودخلنا في مشاريع مع بعض ودخلنا في شاركة مع بعض وكسرنا كذا وخفرنا سوا وغلطنا في حق وتمثني وكتفف ان الرجل عزيم في التجربة اكثر ماكتفف ان هو الرجل عزيم في وقت دي لا لا احرف اعرفه واشتركين في فتكة واحدة بخط واحد ككلمة اعرفه اللي بتتكلم عليها دي. يعني ربنا يدينا جينا كلنا انه نعرف نعرف يعني دي. المسيح يا حبيبي عزان تعرفه معرفته مليوش خدود كبير جدا فعزان تعرفه وتعرف اسراره واسرار واسرار حبه أسرار واسرار قدعه واسرار ودعته ده موك هو يديك حاجات كثيرة خالص. ايه اللي خفصته طيب انا احفظ وخيانه لأنه هو يعلمني ذات الآن. اللي يحفظ وخيانه يحبه هدي وأنا احبه. وعليه نأتي وعنده ونصنع مسجلة. ولو يحفظ وخيانه له لحباتك في رفاقه من قال انه يعرف الله ولا يحفظ وخيان كهو كيف. اما من حفظ كلمته فحفظ في هذا كنتكملت محمد الله. لذا نعرف انه ما فيه. من قال انه ثابت فيه ونبجي كما ثلاثة هذا جاء يسلط هو اي نوع ايها الاخوة وسائل جديدة اكتب لكم ان تحب بعضكم بعض كلمة ربنا تثبت نفسي تثبت نفس ربنا نرفضك بالكلمة الجحلة لان كلمة الله تغذي فينا بمخاط تغذي فينا بمخاط وتنعك و... و... الروح الخدس داخلي بالمحدة وروح الخدس يسلح بالمحدة ومن ثمار الروح الخدس كامرة الاولى المحدة فالروح القدس يكفيش في قلبنا المحبة لأننا بنحب نفذ الوصية والوصية بتتلمنا عن المحبة عند اذن يسكب قلوبنا محبة الله بزنة يعني انت بتتدي تنفذ الوصية لكن في شركة, شركة للروح القدس اللي يعرفه بيعرف وصيته يعني انو انا بنفذ وصية المحبة بتوصد وبدأ كده شوية مصف لقيت المحبة ملت القلب بتاعت الغنب وبعدين حقيت قلت ده من جهدي اللي انا عملت ده لجهدي رفنا ربنا اللي فيه اول لكن انت تغطفت في الاول وعطعت رف ربنا ونفذت وقيت المحبة ولما ربنا لقيت امينة هذه الشركة هو كمان كان اؤمن منك في محبتي لي فاعقلت جنب عشان حكذا كده عزيزي فكل مرة انت بتقطر انت في وقت ربنا انت بتغسر كتير. ان الخطارة اكترتك انت رأس مال الرسير. لكن انت كان هيجيلة نصيص كبير لان رأس المال الثاني الشريك ضخم جدا. والمكسر هيكون كبير جدا. اذا نستغلت بالرأس مال بتاعك انت هيكون لك نصيص المكسر الكبير الضخم الثاني. كون يتميز ملت اثنان. كل ناس ذلك اللي نشور المسيح ان حياتهم كانت جدين. من ضمن الحاجات الكثثة اللي بيحفوها على الامبة سنودة انه جهل تلميذه انا بويطة انا اللي هي طلب منك قال له عايزي قال له انا مطرخ ده اامبة سنودة دو له كده في اداتك قال ازاي قال له انا ما ابدا المسيح في الام وعقصه انا اعمل كتب وتعلقني عليه في يوم اسبوع الالام كده. فكذا دي أبسك لما يقرب قدية والتجيزة مع المسيح اللهم يعلى الله عز وريدك نتكتب انت لكن عز وريدك الجدية النهاردة في اسبوع اليوم هو بيعيش مع المسيح في شاركة وبيش فط على جسده سأني يا عزيزي انتين دخلنا للمسيح مرة طائرة في الصليب او الشاركة بتاعتنا مش هتكون كن الصليب فتأكد انها شاركة غير تليل تجيب ركس بسمع بروسة رسوله ليه يعرفه فقوة طيانته وشاركة الامة متشبه عندناه يعني بروسة رسوله ان جهل الالام بتاعته قاله وشاركة ايه وشاركة الامة لكن النفس المخلوطة للمسيح تتاهد المسيح ان من القولوتنا ومما ما تبقبت عليها لحي على مكان هنا هم دولك يختار مكان همان ما جمع الدكتين في الجاية ما تبقبوه على نفسه موها تبقب دي من أراد أن يطلق نفسه يلتك فهي تبقب إذا على رأي أحد الأباء في الهدى الكتب يقولك النوف حتى اللي تبقب بكتير بأسفاتك وخاشق عليها وعليك أسفاتك أسفاتك لما ما نفعاتك بالنسبة لأهنالس حسن جاي أمبالكي ده هو عجل سنسل مليا سنسل ألا عجل سنسل <سؤال> هو فهو حاجة أمبار طنيس مليا سنسل دولت على جتاته وعاشوا جتاته أعاش عيسى سنسل أيضا الكبيرسين دولت مع شان يقول لهم شارك جمعة كانوا بيتميزوا جميعا بالصدع أمبار طنيس تواضع اناس ساقين لما جال الشيطان وقال له انت ضعيف عقيم قال له انا غلبان قلنا كل ساقين قال له ما على ايه جاي انت في السد قال هو هو اموري حاجات زي كده قال له على مين انا غلبان باقل واحد يتغير منكم ممكن هو يغلبين كانوا بيتحرقوا قدام من اجل شد التواضع يتواضع اناس ساقين عند بوت الاسود بعد داخل جانب. هل سمو كان? هي اراضي الاب الاخر ان هو يختبر للتباعه. لان هم كانوا عين جمانه. كل طبيلا. لا تحل بالتباع. وكل جهاز روحه لا يكون اساسه للتباع. اخرج الثقوق. وكل قتلاه اقويات. هو الانسان المتكبر شريع الثقوق. وانسان متضع حيو يسقط ازاي. ما هو حتى نفسه في اقل درجة. هيدي له ستنة تأكس زي هيقول له ان انت ساير تقول له انا, انا لسه ببكدي فمثال اسر دكر كده وقال له تعالى يا اسرد القلب يا تعالى هنجل الاسرد ده وقال له نفسه صحيح انت اسرد مش من برة واسرد القلب أيضا عارف اتداعك عارف اتداعك انا بقول السلام دي ليه يا حزيز عزيز احنا في الايام ديت رقم قامتنا الروحية الاصيارة الاصيارة جدا رقم قامتنا الروحية الاصيارة لكن بنقول لك احنا كنت احنا كيسة وعال ومشيين كلها فنظن ان انا الشيء وخدمتنا احنا, احنا احسن من غيرنا والحمد لله واذا تحدثنا دايما نتحدث عن بعصات مش علينا احنا لأن احنا كل شيء الحمد لله رهوه مش قوي يعني لكن احسن من غيره يعني اجتماعنا يا اهم نساش في القدر متعبان جل بتسلم لكن لكن برضو احنا اجتماعنا احسن من غيره وهنا ده مكنش يفكره كده مانه ما يفكره كده ابدا هو كان يفكر في نفسه انه هو الوحيد حتى لما جابوا له الانسان المحتق اللي هم سقوك القطية فحق السؤال على ظهره قالوا له ليه ابانا بتاعمل كده هذه خطوية حفظها وراء ظهره حتى نشوفش خطايا قوية قوية كده وانت خطايا نفسه فذي اتحلق الافتباع فتاة بتاعتهم مشاركتهم مع ربنا سليم حفظ الوصية لازم يكون على أساس قوي جدا من الإيمان بالوصية والتصفها عشان تدخل من الباب البيت وانت مطمئ وتجاهد بفرح ان انت تنسبز الواطية من الباب الديئ وما تتعبسي ولا تخور في الطريق لان اللي عايش فوق 100 سنة دي لك ووما ماشيين في الواب الديئ ما فشلوش وما كانوش جينا بعد ما يحضروا اجتماع او يحضروا صلوة ولا اجتماع صلوة ولا بتاعي بخلاص باو في حالة رخية منتعشين لا دا تنطرقهم طويل جدا انت قالتوا عن حصلت هنفرفتوا ايه قالوا احنا مشكلتنا احنا مبتدئين ولولا ان سن حياتهم على اساس الدخول للابد ده كان طبعا حياتهم بتهز لوثيه على اساس عميق من الاضطبار واحنا في الاضطبار وننظر الى المتواضعين فالاضطبار نفسي قلق جدا من نفس البشريه في اثناء الفتره الواقعيه ان الانسان سقط بالكبرياء ما لا يستنسين ايضا ثقته بالكبرياء ذكرهم قولوا في الرسول باكيا قالوا كانوا معنا الان انا اذكرهم باكيا وهم اعزاء صبيب ربنا الانسان بيذكرهم باكيا اذا كان عندهم مأكد الجثين دولت يعني كانوا يفكو على خطاياهم وان كان لهم دموع يخلوها نفسهم وان كان لهم وقت الجهاد يشوفوا حالهم يزاي حالات وزاي حالات كل شيء همنا في الدنيا الا ما إلا مكتب ما دي هذا حبائي حياتهم كتبتينة انت عارف احد يبني عمارة كده والأساس أساس حيث ما يقول انت بناتك أساس ما كيش وابتدانهم بالطفال يعني بتدي جاي الأمارة بتاع بيوني بتاع القيارة جي لنزل تكون فراس كانت مبيضة من, من بره أحسن كده كده ليش أساس أبيش أساس يقول الله كلام دا كان حلي اوه وكان معانا كمينة وكان بياخده بل ايه اللي جرانه ليه راحت عنيه مفيش اساس فيش اساس من ناحة وفيت ربنا وكلنا ربنا خلصت الكلام يا اخوتي ان هؤلاء الناس بنوا حياتهم على اساس شاركة مع الله ومعارفة شخصية دي. من قال ان اردت ان تعرف انك تعرف الله فا احفظ ومن قال انه يعرف الله وهو لا يحفظ وفيته صعوة كاجب وليس الحق فيه كما عرف الحديد تعرف انه تعرف ربنا ويعرف ربنا عن طريق وصيان وصيان وصيان ربنا كان له حلوة ما نجي في الكتاب المعدد وحفظك الوصيان حيث حفظ صحيح يعني حفظت المزمور الأولين تقول لي اه يبون من جميع من حتى كان علينا نصرم في الكتاب ولا في اعداد طبال غادل الذي جمتك في ما شفت الاشراء من جميع من دا ما ارتبش الحفظ بتاع قول اعداج ده. هيقصد يعني التنسيذ ده حفظ قلبة. شوف يقول المزموط لو ذات نقول المزمور دلوقتي هنطلع يعني احنا هنقول على نفسي هطلع انا ما ارتوش حفظ ولا حفظ ولا حفظ. لان المزموط يقول وفي نموته يلهج مهارا وليلا. فيكون مدام في نموت ربنا يكون انسان اساس قوي كالشجرة المغروطة على مجاري المياه. ان كنت تحد حياتك تكون شجرة مغروطة على مجاري المياه يرغال لك شجرة ناموش ربنا وظهر هكيه نهاره اليوم. ما لك شجرة ناموش ربنا انت لكيه. وكتاب المعزل دهنه وكلامه ومش مفهوم. مش هتكون عند مجاري المياه. محملت الصفات وان يحفظه فيه الحمدى وحفظه فيه ما عرفش ايه متكلمة بتاعنا. اتأخذ بتاع برضو حجارك ما يأتيش حف الصمق بلوك اللي يخفظه خياره ايه ينفسه في نموته يلقيت نهارا ولينا ده يكون كالتجر المرأة عند مجارب الذي واقف يستمره وطاع الكاميرات يشيره وورقها لا لكن لما نفسه وخياره مش هكيك الشجر المرعى ومجاري بولك انهم شركة مع الروح الخبر ومع قرب من يسوع المسيح ومع الآب كما يقول معلمنا يحنى في رسائط الأولى وان احنا اما شركتنا نحن متاهية مع الآب ومع ابن يسوع المسيح فنقصد لكم هذا لكي يكون فرحكم كامل من يحدات المهمة الخياس الان بشنودة انه حضر المجمع بتاع افسه اللي عقدوا اللي في عمل في كلافته اللي حضروا الان بكرورة عموج الدين عشان خاصر يحاربوا بدعة نسطور اللي كان بيقول ان العدرة ان الميلاد بتاع المسيح ميلاد مش من الطاحت بالجسد وحطوا مقدمة قانون الجنان نعظمه يا عم نور الحقيقي واتنسى نسطور اللي هو كان مطرة القسطنطنية مطرة القسطنطنية وذلك في البلد اللي فيها الامباشنوره اللي هي اسنين ودي من الحادث اللي خلت اليونان ما ينسوش العداء للصين الروميه ابدا في عداء قديم ازاي البطرط ده طقم في بلد صغيره كده في الصعيد اسمها حميم عابد البلد بتاعه هندسنوره وده كان حبهم في الانتقام في اللي بعديها أم. لكن ما كانش مصر في ايديها ما كانش البابا هو اللي بيصدر القرارات بتاع اسكندريه مصر كانت مفتعمرة بقية. وما ينساش ابدا للأنبا شنودة ان كتاباته كتبت اللغة المصرية هكتبت بالوناني. وبترجمت اغلب كتابات الاداء وكتابات الأنبا شنودة الى وقت قريب مكسك الكارج يقول لك لا يا كان متعطف. لان هو كتب بلغة بالك. بلغة. وعاد الأنبا شنودة وكان يمينه الى الوحدة ودي من النوعة المهمة ان الشركة مع ربنا تحتاج الى فترات اختلال انت بها ديناك انت وهو وهو قال لك لما تصلي اغلق بابك ادخل مكدعك اغلق بابك ربنا يعطينا ببركة الان بشنيل و ببركة كل الهديسين ان احنا نخيى يظل ان حياة بتاعتهم بقوة ربنا يساء المسيح وروح القدس قدس و محبة اللي عمل في حياة هؤلاء القديسين بولهنا المجد دان ابيضونها